بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدنون هو الذي خلقكم من طين ثم قضا وَأَجَلٌ مُسَمَّنَ عِنْدَهِ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْثِبُونَ وَمَا تَعْتِهِمْ بِمَا إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْ كذبوا بالحق مَآلُهُمْ كَمَا لَقْنَا مِنْ وَبَالٍ مِنْ قُرُونٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ بِضَرَبٍ وَجَعَلْنَا لَهَارَةً جَرِيمًا تَحْتَهُمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَنَا خَرِينَ وَلَوْ نَزَّلَنَا عَلَكَ كِتَابًا فِي قِرَطْوَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِعَيْدِهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا فِعْرٌ مُّبِينٌ وَقَالُوا لَوْنَا عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدُ اسْتُهْزِئَ بِغْصُلٍ مِنْ قَبَلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمْ بَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قل في الثماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيك الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ الشَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَيْنَ اللَّهُ اتَّخِذُونَهْ جَنَافًا يَطْوِ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَنُرْضُ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ عَوْنًا وَلَا تكون المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما يفوف عنه يوم إذن فقد رأمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القائل فوق عباده وهو الحكيم الخبير قلج الشيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إليك هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أهنكم لتشهدون أن مع الله آله تنخرق لا أشهد قل إنما وعيناه واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون حبنا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ومن رضوا من, من على الله كذبا وكذب بآياته، إنهم لا يفعلون كُمَّ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَصْرَكُوا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَصْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَ أُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُونُ فِتْنَةً إِلَّا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على هنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وَجَعَلنا عَن اَقلوبِهِم مَّنْ اَكِنَّتَنَا اَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وقْرًا وَإِنْ يَرَى كُلَّ اَايَةٍ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُ كَيُجَادِلُونكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أثاثير لولد وهم ينأون عنه وينأون أن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَلْفُ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى ويقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا ما كانوا يخفون من قبل ولو ردونها دون ما وَإِنَّ هُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيَا وَمَا نَحْنُ بِلَبَعُوثِينَ وَلَوْ تَنَائِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَنَا وَرَبِّنَا قال فاذوقوا الحذاب بما كنتم تكفرون قد خفر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساءة بغدة قالوا قالوا يا حضرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على قبولهم على ساء ما يزلون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا ولا الدار الأخرة خير للذين يتقون. فلا تعقلون قد نعلم إنه ليؤذنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتهم نصرنا ولا مبدن لكلمات ولقد جاء ورسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاديهم بآية ولو شاء الله نجمعهم ونكون من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل أله آية من ربه قول إن الله قادر على ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمام نمثالكم فَفَرَّطَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُضْلِلْ وما يش يجعله على صراط مستقيم. قل لا تكمو إن تكم أذاب الله أو تتكم الثأر Tudjátok, hogy aki eljön, akkor megmutatja, hogy miért jött. És ha nem, akkor nem jött. És ha nem, akkor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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا أَلَيْمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبَلِصُونَ فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل رأيتم إن خذ الله سمعكم وأبصركم وخطم أن قلوبكم وخطم أن قلوبكم من لا ينوي الله يعطيكم انظر كيف نصرف نايات ثم هم يصدفون قل رأيتكم إنتكم عذاب الله بغتة هل يحلك إلا القوم الظالمون وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ فَمَنَامَنَ وَأَصْلُعَ فَلَا غَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَثُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا, ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك نتبع إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي نعم والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخوفون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم, ليس لهم من دونه ولك ولا شفيع لأنهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداء والعشاء يريدون وجهه يريدون وجهه وما عليك من إثابهم من شيء وما, وما من إثابك عليهم من شيء فَتَطَارَدُوا فَتَكُونُوا مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَٰلِكَ مَا قَدَّرْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَأَنَا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَوْ عَلَيَّ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ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 بِمَنْ بَعْدِ وَأَظْحَى فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ نَايَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ الثَّبِيتِينَ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نَجَّتُ أَنَابُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ قَبْلَمَا تَئِذُهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَذَابَ جِنَّةٍ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي ما بِهِ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل وَأَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَأْجِرُونَ بِجِنَّةٍ قُضِيَ لَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ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 وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا صَرَحْتُمْ بِهِ وَمَا كَنْتُمْ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقْضِيَ أجل ثم إليه مرجعكم ثم يلدعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفاظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا هم لا يفذطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألاله العكم وهو أثرع العاسبين قل ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونا تدعونه a rúgta, a rúgta, من هذه a rúgta, من rúgta, a rúgta, a rúgta, a rúgta, a rúgta, أو من... أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويزيق بعضكم بأث بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقعون وكذب بي قمك وهو الحق قلست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقم وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في عديث غيره وَإِنَّ مَا أنك كَلشَيْءٍ وَلَنْ فَنَا تَقَعَدَ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ عَذَابِهِمْ من شَيْءٌ وَلَكِنْ ذِكْرٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وزر الذين التغذو دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبث لنفسك بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ونجو ولا تجى وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ آدَنٍ أَيُخَذ مِنَّا أُنَائِكَ الَّذِينَ أَبَسُنُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ لَّيْمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ إِنَّ الدَّاوِمَ ما لاَ لا إِلاَّ هُوَ فَأَنَّى يُنْفَعُونَ وَلاَ يَضُرُّونَ بعد عَلَى أَقْوَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَكُنَّا فِي كَلَافِتَه وَتُهْشِيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أصحاب يَدْعُونَهُ للهداتنا قل ان هدى الله هو الهدى وأمرنا وامرنا لنسلم نرب العالمين وانا اقيم الصلاه واتتقوا وهو الذي الى يدهشرون هو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم ما يقول لكم فيكون قولون حق وانا الملك يوم يفق في الصور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم وَإِذْ غَرَنَ ابْغَوَ يَمُلِ أَبِهِ آنَذَرَتْ تَتَّخِذُ أَصْفًا مَنَالًا إِنِّي أَرَى قَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَا كَانَ لِقَوْمِ ابْغَوَ يَمْلَكُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَكِنْ Lamma jen alayi laili Rabbi, falamma afaq walaa aubulaa filin, falamma ra alqam فَلَقُلْنَا اِن لَم يَهْدِنِي رَبّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا فَعَلَتْ قَوْلًا يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَجَّهُ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 وَنَا تَخْوَفُونَ عَنَّكُمُ أَصْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَذِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ ثُنَطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِلَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أولئك لهم لم وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا لم إسحاق ويقوب كلا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجَّزَ الْمُحْسِنِينَ وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِنَاف كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسأ ويونس ونوطا وكلا فضلنا على الآلمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَكُونَ أَبِيطْ وَأَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُنَالِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْأُكْمَ وَالنُّبُوَةَ فَإِنَّكَ فُرْبَاهُنَّ فَقَد فَقَدْ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُنَاكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَى مُقْتَدِي قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَنِ الْأَزْرَاقِ إِنْ هُوَ إلَّا ذِكْرٌ لِلْأَزْمِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهِ إذ قالوا ما أنذر على بشر من شيء قل من أنذر الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وَأُلِيمُتُمَّا لَمْ تَعْلَمُ أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَٰذَا كِتَابٌ نَّزَّلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَصُدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ نُقْوَى إِلَى إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ وَلَمْ يُوحَ إلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُزِنُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَئِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجَزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ وَكُنتُمْ عَنَايَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٍ كَمَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَدَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ ذَعَمْتُمُوا أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لقد تقطع بينكم وظل أنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوا يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأني توفكون فَانِقُ نُصْبَاحِ وَالسَّاعِ لَّيْلٍ فَكَمَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانَا ذَلِكَ قَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَدَفَعَ فِصْلَنَا قَوْمٍ يَعْلَمُونَ وهو الذي أنشأكم من نفس واعدة فمستقر ومستودا قد فصلنا لايات لقوم يفقون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضيراً، نخرج من عبّم متواكب، ومن النخل، ومن النخل من طلع قنوان داريت وجنات من أناب وزيتون ورمال مشتبية وغير متشابه. أُنظُرُوا إِنَّ سَمَرِهِ إِذَا أَصْبَرَ وَيَنَأَ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ سُلْكَاءَ الْجِنَّ وَقَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ أَلْمٍ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صائبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم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 وادجاءكم بصائل من ربكم فمن بصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف نايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون itt a biet ma, ujjja irejka la ira illa u, ujjja a redwan il-mosriki, ujjja a lawabum, a soraku, ujjja a وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدَوُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ إِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُ فَيُلَبِّئُهُمْ بِمَا كَالُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْثَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمُ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّ مَلَايَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا زَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ نَقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْطِرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْرَ مَوْتٌ وَنَذَرُهُمْ فِي طغيانهم وَلَوَّنَّا عَلَى الزَّنَنِ اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَكََلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَعَصَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا وَعَصَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يساء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا سياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يُعِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَضَرُّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَنَتَصَوَّى إِلَيْهِ أَذِذَةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَا آخِرَةً وَإِنْ يَرْضَهُ وَإِنْ يَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي أَكَمَا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِنْ ربك بِالْحَقِّ فلا تكون أمن المبترين وتمت كلمات ربك صدقا وأدلا لا مبدل لكلماته وهو الثميع وَإِن وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 30. 31. 32. 32. 33. 33.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 وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا عَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَضَتْ لَفْتُنُوا إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُّونَ بِأَهْوَائِهًا بِغَيْرِ إِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُؤْتَدِينَ وَسَرُّوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَا إن الذين يكسبون الإسم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ طَأْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ مَنْ كَانَ مَجِتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له, وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَسَّنُوهُ فِي وَمَا لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهُ كذلك زجنا للكفرين ما كانوا يعملون، وكذلك جعلنا في كل قريتنا كابرا مجرمي ها ليمكرون فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُكْتَمَ مِثْلَ مَا أُتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَوَّلُهُمْ وَأَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُونَ رِسَالَتَهُمْ فيصيب الذين أزرموا صغار عند الله وأذاب شديد بما كانوا يمقرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وما يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صرة ربك قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار الثلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يأمنون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكفرتم من الإنس وَقَالَ ala مِنَ ó, رَبَّنَا nali, بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا alba, abba, abba, abba, abba, abba, abba, abba, إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألمياتكم رسول منكم يقصون عليكم آياتي وينذلونكم ya qulsun alaykum ayati wa yunzirunakum liqa yumikum hadha qawani shihadan ala anfusin wa khallatkum alhayatu ad-dunya wa ala ذلك أن لم يكن ربك مهلك القلب ظلم وعلها غافلون ولكل درجات مما أملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغاني جذر I yacha yhibe ko a yastalif min ba di kumba yacha o kama a sa a Kaa an sa وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا أَخَوْمِ اِعْمَنُوا عَمَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٍ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّرِ إِنَّهُ لَا يُفْلِعُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا فَرُعَ مِنَ الْحَرْفِ وَنَنْعَ آمِنَ صِيبًا فَقْوَلُوا هَذَا لِلَّهِ بِذَأْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصْلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَالَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ فَأَمَا يَعْكُمُونَ وَكَذَلِكَ ذَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ, ليردوهم وَلِيَبِثُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُونَهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَوَلُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ عِزْرٌ لَا يَطْعَمُهَا 1-لا يطعمها إلا من نساء بذعمهم وأنعام حرم الظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله علي فتراء عليه 3 بما كانوا يفترون Waọnu مَا فِي ya azila naamiholetwatu leoku na wamo a wa ala azwa j wa e ya ku maitata kwaụfitsọ nkesa Ugye a الَّذِينَ قَتَلُوا kvázira سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ a kvázira rúg, وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَمَا وَالَّذِي أَنْتَ مُؤَذِّنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَوَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفَ نُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَوَيْنَ مُتَشَابِهِ Kulomén samarigi, is a smolawa, a tu wa a ma is fogadik. Valah, tu slivú, in a hona, in punmo slivin. Uamina, nanana, mi, amuna, ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لك عدو مبين ثمانية أزواج من الضعن اثنين ومن الماثي اثنين Unafza kalóni, halló, aminu, sajajni, amastamánat, áli, halló, aminu, sajajni. Nabbi, uni, bi, ina, minek, konton, قُلَ أَفْتَكَرْنِ عَلَى مَأْمِلٍ ثَيَانِ أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْحَمْلُ ثَيَانٍ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءٍ وَأَصْلَكُمْ وَبِهَا ذَٰلِكَ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 إلا أن يكون ميتة أو دمان مصفوحا أو لحم خنزير فإنه لجس أو فزقان إلا لغير الله به فمن اضطر وغير باغ ولا آذ فإن ربك غفور رعيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو اختلط بعضم ذلك جزيناهم وإن ما مفروض تقول فان كذبوا فاقر ربكم ذو رحمه ولا يرد بعثه عن القوم المجرمين. "Sayyūqūl-lāfīn ašrakūl l-mušā' al-ramūma ašrakna wa l-ābāna wa l-aramna min l-tayi. Kāzālik kāzab lāfīn min qablīhum, hatta thawqū إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء نهديكم أجمعين قل هل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 Uta aala wa klooma awama rapukum alaikumu ala tu chili kum bingi saia wa bilidaini yesandam wanata kwaturu awada kum no wa ولا تقربوا الفواعش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصلكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ما لن يتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وَأَوْفُوا الْكَيْنَ وَالْمِيْسَانَ فِي لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا بُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِأَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَاصْلِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ وَعَنْ إن هذا صر وطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفوق بكم عن سبيله ذلك وصلكم به لعلكم ثم آتينا موسى الكتاب تمااما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وهو هدى ورحمة للهم برقؤ ربهم يؤمنون Weheza kitaụ nazen naụ mubawaku Fa bi u huta إِنَّمَا aọ to aamu na taụụ قَبْلِنَا i naụédan ما أو تقولون لو أنزل علىنا الكتاب لكنا أهدينهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمه فَأَمَّا الظَّالِمُونَ فَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَا يُنْصَرُونَ فَسَنُذِيقُ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ عَلَى اللَّهِ عَذَابًا بِمَا كَانُوا يصرفون. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَاتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِيَ يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني مانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا إن الذين فرقوا elszakad وكانوا Díjából, és nem követi el a törvényeket, Mánja, جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ asszula, amszadinja, جَاءَ abid فَلَا antifana, إِلَّا مِثْلَهَا illa, miszna, ó, hú, la, hú, hú, hú, دين القمم بلتعب ضامع عريف وما كان من المشركين قل نصلي ونسكى ومحياي وما ماتي لله رب العالمين لا شريك وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُصْلِحِينَ قُلْ غَيْرُ اللَّهِ أَبْغِي رَبّ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ لِلَّهِ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَأَزِرَتُ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جاء لكم خلاء فنرضي ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتكم إِنَّ رَبَّكَ كَانَ سَمِيعَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ